بسم الله الرحمن الرحيم حامين لذالك يوحى اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم يكد السماوات يكاد فطرنا من فوقهم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 وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِوَكِيل وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ الْعَرَبِيَّ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ طَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وفريق في السعي ولو شاء الله لجعلهم امه واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي عَلَى نَصِير أَمَنْتَخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا ۖ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شئ ان فحكمه الى الله ذلك الله ربي عليه توكل واليه انيب